عن أنواع الضعيف وقلنا أنه ما من نوع من نوع الضعيف إلا وينتج عن فقد شرط من شروط الصحيح، وتكلمنا عن بعض الأنواع التي تنتج بسبب فقد الشرط الأول من شروط الصحيح، وهو شرط الاتصال وقلنا أنه ينتج عن فقد هذا الشرط ستة أنواع من أنواع الضعيف كلها سبب ضعفها فاقد شرط الاتصال ما هذه الستة تكلمنا منها عن اثنين المعلق والمرسى الخفي ما بقيت الستة المعضل المنقطع المرسل الخفي التدليس ماشي طيب ما هو المعلق؟ آه هو اللي يسأل هو اللي يجيب ال المرس المعلق هو إيه؟ برضو. راوي أو اثنين؟ ثلاثة من تعشى؟ <تصفيق> إيه <تصفيق> راوٍ أو أكسر أحسن أحمد تقول راو أو اثنين أو ثلاثة أو أكسر مش هي راو أو أكسر هتساوي راو مش فراو أو أكسر وخلاص ما سقط من نبدأ إسناده راوٍ أو أكسر نبدأ الإسناد كنا أنه الجهل التي فهى المصنف ولا فصحيابي المصنف ااا يعني إيه اللي من من إيه من جهة البخاري مسلم كذا والتعليق بيكون حذف عن عمد يعني هو وقع للبخاري مسندا موصولا ولكنه أصفط هذه الوسائط عمدا ليجعله خارج شرطه وخارج صحيحه ولا يعني ينتقد عليه ولا يقال أنه نزل عن بعض شرطه في هذه الأحادي طيب ولكن قلنا أنه أن بعض هذه الأحاديث تتوفر فيها شروط، وإنه رب يعني لم يذكرها موصولة لغرض الاختصار مثلا أو لأنه رواها بالمعنى أو لم تقع له مسموعة هكذا يعني طيب. آه طيب المرسل ما هو المرسل؟ فض. مسمو؟ تاهر؟ تها. ماشي مراه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي. إيه؟ كالأمام مالك مالك تابعي، تابع تابعي. مالك تابع تابعي. ما قال في التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده تعريف فرض عن بعض أهل العلم. لكن آه يعني أنا دخلتكم مش في التعريف يعني والخلافات اللي فيه. تعرب ده منطقه حد يقول لي ايه الانتقاد اللي عليه أنا قلت تعريف يعني ايه اه تعريف المرسل اللي انا قلته عشان ايه نوفر عليكم ونوفر على نفسنا ما سقط من آخر اسناده من بعد التبعي اه اسال حاجه اه ما احنا اتكلمنا على تعريف ده انه غلط التعريف اللي انت بتقوله ده هو مرسل منه الصحابي سقط مش كده على الانتقاد ده كلام البيكوني وعلى الانتقاد ما إيه من اللي يقول هو من اللي يقول الانتقاد اللي على تعرف أخونا اللي قاله؟ ده مين نحن المفروض قلنا هنا أكثر من مرة المفروض يبقى أكثر من واحد يعرف اليوم أو أكثر من اثنين قول احنا أصلاً بنقول المرسل من نوع ضعيف ولا من نوع الصحيح من نوع الضعيف طب لو قلنا أن المرسل حديث ضعيف وسبب ضعفه أنه سقط منه الصحاب، ترى هو ده دعيله دي علة الضعف الحديث، لا لأن الصحابي سقوطه لا يدور لأنهم كلهم عدول لكن الإشكال ليس في سقوط الصحابي فحسب قد يسقط الصحابي الصحابي ومعه تابعين أو تابعين أو ثلاثة أو ستة أو أكثر، فالصحابي لكن التابعين ليسوا كذلك. صحيح. ما هو ما سمعته شي ما قال فيه التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا لو أضك منه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قال فيه تبعي قال النبي صلى الله عليه وسلم وأكن الأحديث القولية فقط هي اللي ممكن تكون مرسلة والفعلية مثلا أو التقرير لا يكون كذلك لا إحنا نقول ما أضاف التبعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عم دي حاجة حاجة تانية ما قال فيه تبعي قال النبي صلى الله عليه وسلم عندنا بعض الصحابة لو أرسلوا أيضا مراسيلهم ضعيف قد يكون صحابي وايه وده ما هو ده اللي انا ما كنتش عاوز ادخلكم فيه بقى اه يعني بعض الصحابة مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وهم دون سن التمييز فهؤلاء لو أرسلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رسيلهم رسيل غيرهم هو لم يتحمل شيئا مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المهْد لا يتكلم ولا ولا يفهم ولا يعي شيئا طيب هذا إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مرسل أم موصول مرسل لا حكم مرسل التابعي يبقى لو قلنا ما قال في التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ايه جامع طيب ما هو أنا لا أتكلم لا أطعن في في عدالة أحد لكن هو الصحابي عمن أحد هذا الحديث أخذه بواسطة هذه الوسطة من هو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا طيب هو أخذ شرف الصحبة بمجرد أن ذهب به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك له ودع له بالبركة خذ شرف الصحبة لكنه لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لو سمع. طيب في الصحبة لو شرف وفضل الصحبة لكن في الاتصال ليس حديثه بمتصل قد يكون أخذ هذا الحديث عن صحابي أو عن تابعي فالكلام الذي أقوله في مرسل التابعي أقوله في مرسل الصحاب الصغير الذي مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو دون سن تميز لكن عند صحابة كبار لهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا منه أشياء وسمعوا عنه أشياء كعبد الله بن عباس مثلا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ومات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد هذا الاحتلال مثلا يعني فلو أحاديث موصولة صحيحة وأحاديث مرسلة الأحاديث المرسلة هي أيضا صحيحة لأنه أخاذها في الغالب عن صحابه لأنه أكبر كبير يعني أكتر من اللي من من من محمد النبي بكر الصديق مثلا يعني مات عنه النبي وهو ابن ثلاثة أشهر هل يستوي مع الصحابي الذي مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن خمسة عشر عام أو ابن عشرة أعوام طيب مراتيل صغار الصحابة كلها صحاح وقع الإجماع من أهل العلم على هذا لم يتكلم فيه ولم يخرم هذا الإجماع إلا يعني بعض أهل البدع آه. ومراسيلهم موصولة هي مراسيلهم هي في الأصل مرسلة ولكنها لا حكم الموصول لأنهم أخدوها عن صحابة آخرين إما سمعوها مبشرة أو أخدوها عن صحابة آخرين طيب لكن المراد بهؤلاء الصحابة الذين مراسيلهم صحاح أو لا حكم الموصول هم الصحابة الكبار. يعني حتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه ليس كل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه منهم مباشرة، ولكنه سمع أشياء منهم مباشرة وسمع أشياء من صحابة آخري. فمثل من هو مثل أبو هريرة وسائر الصحابة؟ المعروفين مراسيلهم صحيحه ولا حكم الموصول أما المراسيل الصغار الصحابة المقصود بهم الصحابة الذين هم لم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا البتة ومات عنه النبي وهم دون سن التحمل وهو سن التمييز لم يتحملوا منه شيئا ابدا طيب احنا عشان بس ما نقلبش في في الورق كتير ونخلص المنهج يعني التعريف أنا ما دققتش معكم فيه كثير انا قلت لكم يعني ايه ما حاولتش اجيب تعريفات كثيرة وانتقدها وكده لكن احنا التعريف اللي احنا قلنا أسلم التعريف اسلمها حتى هو اسلمها هو فقط يعني لكن لو فضلنا بقى في برضه هنطلع فيه حاجات يعني بس يلا ودي أسلمها يعني النوع الثاني الثالث بقى من أنواع ال من أنواع الأحاديث الضعاف التي سبب ضعفها الانقطاع أو فقد شرط الاتصال نوع اسمه المعضل ولا المنقطع بترتيب الكتاب المنقطع اولا بترتيب الكتاب طيب المنقطع قد يستعمل بالمعنى العام الذي هو ضد الاتصال منقطع يعني ليس متصل. فكل ما ليس بمتصل فهو منقطع فيكون اسم منقطع يشمل كل الأنواع الخمسة أو الست ماشي فكلمة منقطع تستعمل بالمعنى العام كما الضعيف قد يستعمل بالمعنى العام فيشمل الموضوع والمنكر والضعيف وقد يستعمل بمعنى خاص وهو أخف أنواع الضعف والمنقطع كذلك. قد يستعمل بالمعنى العام فيشمل كل هذه كل أنواع القطع الستة، وقد يستعمل بالمعنى الخاص وهو سقوط راون في وسط الاستناد في موضوع نوك. المعنى الخاص بقى للمنقطع بقى اللي هو هيبقى له اسم خاص ونوع خاص. بنحدد في الموضع ونحدد في عدد الساقطين كمان. ماشي. فالمرسل كان الساقط من آخر الاسناد والمعلق من أول الاسناد المنقطع من وسط الاسناد. يعني من أول أو من آخر مش هيبقى مقطع. لو ساقط من أول السند أو من آخر مش هيبقى مقطع. ماشي. إنما المنقطع الساقط من وسط الاسناد. في المعلق والمرسل كنا ممكن نقول السقط ممكن يكون بأكثر من Rau لكن في المنقطع لا يكون إلا بRau واحد وكذلك في المعلق والمرسل هو السقط في موضع واحد موضع واحد يعني على التوالي بخلاف المنقطع قد يكون السقط في أكثر من موضع لكن كل هذه الموضع في وسط الاسناد أيضا يعني ممكن يكون السقط أو الانقطاع في موضع أو موضعين أو ثلاثة كمان بحسب طول الاسناد، لكنه ليس في الأول وليس في الآخر وليس بأكثر من راو وليس على التوالي. يعني حتى أن بعض أهل العلم عرف المنفطة بإيه بأنه ما كان فيه سكت ليس من أول السند ولا من آخره ولا بأكثر من راو على التوالي. هو في الحقيقة لم يعرف شيئا هو احترز من الانواع الأخرى فقط لكنه في الواقع زي بيقول لك كذا ال الحرف ما هو ما ليس اسم ولا فعل. طب ما أنا ما عرفتش إيه هو الحرف ما؟ فازقول لك إن هم هي هما ثلاثة فهو اللي مش اسم ولا ولا فعل له بحرف. ماشي؟ طيب. لكن تعريف المنقطع عن ما سقط من وسط إسناده راون أو أكثر بشرط ألا يكون على التوالي راون أو أكثر بشرط ألا يكون على التوالي يعني لو كانوا أكثر من راوي، بشرط ألا يكونوا على التوالي. لو كانوا روا واحد، هبشرط يكونوا على التوالي. هو روا واحد وفقط. ماشي؟ فبشرط ألا يكونوا على التوالي ديت الجر والمرور متعلق بالإيه بأكثر من روا. ماشي؟ يعني لو معنا سنة طويلة شوية، لو قلنا، قلوا أي سنة؟ خلينا مثلاً إيه في حديث إنما الأعمال بنية الحميدي عن سفيان عن مين عن سأيح بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عم تبين تيجي إن المذكورة فهم سهل مش البخاري عن القانبي عن مالك عن الزهر عن عرو عن ايش ماشي طيب لو إحنا سقطنا مالك والقرنبي عن الزهر على طول كده هيبقى منقطع ولا معلق ولا مرسل لو لو استنى مالك ها منقطع ينفع يبقى معلق ولا مرسل ما ينفعش طيب لو قلنا لو أسقطنا مالك وعرو هيبقى منقطع ولا معلق ولا مرسه لا مش عالتوالي في النص الزهري آه. يبقى منقطع بس في موضوعين ماشي يبقى أنا عندي المنقطع الشرط في النبأ إيش من أول السنة ولا من أخره ولا بأكثر من راوي على التوالي ماشي يبقى ما سقط من وسط إسناده راون أو أكثر بشرطة إلى يكون على التوالي ولو قلت راون في موضع أو أكثر هي نفس المعنى راون في موضع أو أكثر ما سقط من وسط إسناده راون في موضع أو أكثر هو نفس المعنى ولو قلت برضو ما كان فيه سقط ليس من أوله ولا من آخره ولا بأكثر من راوا على التوالي فهو أيضا نفس المعنى طيب سهل المنقطع النوع اللي بعد كده المعضل احنا كنا بنقول بشرط ان يكونوا على التوالي طب لو كان السقط باتنين على التوالي باتنين او اكثر على التوالي صار معضل انت هو المعضل ايه؟ ولكن بقى بيختلف عن المنقطع بأنه يسوق فيه تكرار السقط يعني هو لو سقط منه أكثر من راوي على التوالي لو سقط منه راويان فأكثر على التوالي فهو معضل كان من أول السند من وسطه من منتهى فهو معضل فلا يشترط الاحتراز من مبدأ الاسناد ولا من آخره ولا اشترت ان يكون السقط في وسطه بل حيثما وقع سقط الاثنان صار معضالا سقطوا في مبدأ السنة في وسطه في اخره المهم اثنين فأكثر على التوالي يبقى كده معضل ايه الفرق بين المعضل والمنقطع حكتين اثنين المنقطع بالشرط ان يكون في وسط الاثنان المعضل لا يشترت فيه كذلك بل ممكن يبقى في الاول او في الوسط او في الاخر المنقطع آه المعضل لابد أن يكونوا اثنين فأكثر على التوالي لا يشترط ذلك في المنقطع سهل كده ثاني الفرق بين المنقطع والمعضل المنقطع راوي واحد فقط سقط من وسط الإثنال ليس من أوله ولا من آخره ولا بأكثر من راوي على التوالي بخلاف المعضل يشترط فيه سقوط اثنين على التوالي وكذلك يجوز أن يقع في أي مكان في مبدأ السند أو في آخره أو في وسطه فلذلك هو يشترك أو يجتمع أحيانا مع المعلق ويكون الحديث معلق ومرسل وأحيانا يكون مرسل معلق ومعضل وأحيانا يكون مرسل ومعضل لذلك يقولون مع مراسيل صغار التابعين أغلبها مع ضين. ليه؟ مراسيل صغار التابعين أكثرها مع ضل لأن الساقط في الغالب يكون اثنين صاحبه تابعي كبير بخلاف مراسيل كبار التابعين طيب اللي احنا الكلام عليه ليه ده هو انتوا معي ولا لا الكلام انا احسنه سهل جدا بس انا عاوز يكونوا انتم على نفس المستوى انما هو سهل جدا يبقى انتم على نفس المستوى من التفاعل ما أشعر بالوجوم كده منكم أتخيل أو يهيئ إلي أن الكلام صعب فأحتاج أكرر تاني طيب سهل ولا, ولا نص ونص سهل طيب دي صورة واحدة مشهورة ويكاد يكون هي التي ذكرها من تكلم مؤخرا في علوم الحديث وأغفلوا صورة أخرى هي صورة أساسية ومشهورة وذكرت وذكر أهل العلم منهم الحاكم وابن الصلاح وغيره لكن ابن حجر يعني يعني ومن جاء بعد ابن حجر أغفالها أيضا طيب الصورة دي ايه؟ صورة من صور المعضل تعد من المعضل أيضا ولكنها صورة مغيرة للصورة التي ذكرتها الآن الصورة دي إذا كان الحديث موصولا مرفوعا وروي من وجه آخر موقوفا على التابعي، فيقول هذا الوجه الآخر هو معضل يعني هو الحديث موصول من وجه وروي من وجه آخر موقوف على التابعي، يعني موقوف على التابعي، يعني من كلام التابعي بعدما كان الحديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ينسب للتابعي يبقى عمل حذف الصحابي وبعدما الحديث كان يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم أضافه للتابعي فعمل حكتين اتنين فيقولون هو معظم أيضا هو موقوف ماشي بس بس هذا أمر المعظم، على التابعي. لو موقف على الصحابي كان الأمر يعني قهوة. لكن هو المشكلة برضو زي فا زي ما يكون فيها قطعة اثنين برضو زي ما يكون كده فاس اثنين. بعد ما كان الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم جعلوه من كلام ايه؟ التابع. آه. ايه؟ ايه؟ يعني نفس المثال لو قلنا ان هو الزهر عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كده موصول ماشي مسند موصول هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لو جي من وجه اخر موقوف على عروة عروة تابعي والزهر تابع ايضا فنقول الوجه الذي هو موقوف على عروة هو معضل ما يتبين انه معضل الا من الوجه الاخر ليه بعدما كان الكلام يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم اصبح يضاف إلى التابعي فكانه سقط او نزل درجتين اه طيب دي الصوره يعني ذكرها الحاكم وذكرها ابن الصلاح ذكرها غيره من ممن صنف في علوم الحديث مهم ان تعرفوا السورتين ليه لو, لو عرفت فقط و... وذهبت تقرأ في كتب أهل العلم فجدت الصورة الأخرى ربما تشتت ذهنك فتقول كيف يقولون على هذا معضل وهو ليس بمعضل ولم يسقط منه اثنان على التوالي لكن إذا يعني عرفت أن للمعضل أكثر من صورة لم يتشتت ذهنك ولم تفهم كلام أهل العلم لغير مره طيب ماشي لحد كده سهل الكلام معانا واحدة واحدة نكمل يعني ورد عن بعض أهل العلم المتقدمين أنهم كانوا يطلقون كلمة معضل على ما لم يسقط من اسناده شيء البتة يطلقون كلمة معضل على الاسانيد الموصولة التي لا سقط فيها أبدا غير أنها شديدة الضعف بعض الذهلي وبعض الأم المتقدمين كانوا ربما وردت عنهم عبارة المعضل وأطلقوها على بعض الأحاديث شديدة الضعف مع كونها موصولة فكلمة معضل وكأنها وكأنهم أرادوا بها معناها اللغوي المعضل أي الشديد شديد الضعف المعضل الأمر المستغلق الشديد فهذا, فهذا وكن هذا الحديث فيه علة شديدة أو شيء شديد يقبح في صحته يكون السند موصول ويطلق عليه أهل العلم كلمة إيه المعظم فمرادها في هنا أنها يعني ليس في السند سقط ولكن إيه فيه ضعف شديد طيب ده كل اللي في المعرض وش يعني أكثر من كده حتى في الكتب اللي توسعت في المدرسة مش هتلاقى أكثر من ثلاثة حاجات دي الصور دي أو ثلاثة إيه الحالات دي كنا ممكن نكتفي بالصورة الأولى فقط لكن يعني إيه ربما يلتبرز عليك الفهم إذا اقتصرنا على صورة واحدة فقط طيب اللي بعد كده المرسل الخف المرسل الخفي دي من إيه من أنواع الحديث الذي هو سبب ضعفه سقط من الاسناد أو فقد شرط الاتصال. قلت لكم قبل كده إني عاوز يعني ما تنساش المرسل الخفي. شوف نفسك مع الشيخ القلباني. اكتركم كده. او كلكم يعني ان شاء الله ادركتوا الشيخ الالباني مش كده هو ميت 420 1420 طيب سمعتوا منه حاجة ما حد سمع منه مباشرة دعك من سمع الاشرطه والايه والاسطوانات ده يعني لا يكون يعني لا يقع فيه سماع والاتصال على شرط اهل العلم ال سمع ما سمعتوش من الشيخ الألباني ولكنكم عاصرتموه يبقى إذا رويتم شيئا عن عن الشيخ الألباني فهل هو موصول أم منقطع؟ موصول ولا منقطع؟ هي هي في شك؟ لو سمعتوا حاجة من الشيخ الألباني هتبقى كده أنتم سمعتوها منه لا لو رويتو عن الشيخ الألباني تبسو سمعتوها؟ ولا مسمعتها هاشي؟ مسمعتها هاش؟ لا. لو سمعتها تقول شو؟ أحببوا وسلمت عليه وسلمتوا على. لو سمعتم منه. قبل كده أن إنتو ما أبلتوش. يبقى إيه خلاص؟ يبقى هي ليست موصولة وليست متصلة ولكنها منقطعة. وانتي قلت مرسلة. منقطع يعني مرسل ومرسل يعني منقطع. ولكن هذا الإرسال أو هذا الانقطاع فيه نوع خفاء. لذلك يقولون عليه مرسل خفي. سبب خفائه أن الراوي والمروي عنه تعاصر في عصر واحد فيسبق إلى الفهم أو إلى الضند أنه التقى، أنهما التقيا وسمع الراوي عن المروي عنه والواقع خلاف هذا فلم يلقى الراوي المروي عنه لم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه لا أقول له كل وقت بس سوائن يبقى أنت مع الشيخ الألباني مرسل الخفر لو رويت شيء عن الشيخ الألباني يبقى مرسى الخفر. طيب يبقى المرسل الخفر هو أن يروي الراوي عن من لقيه أما عن من عصره عصره فقط اشترك ك... الاثنان في قدر من الزمان يبقى. ايه عمن عاصره لربما لقيه ولم يسمع منه ممكن لو عاصره ولم يسمع منه لو لقيه ولم يسمع منه فهو كمن لم يلقه. ماشي نحن في النهاية المرسل إرسالا خفيا لم يسمع شيئا البتة من الذي يروي عنه لم يسمع منه شيئا مطلقا سواء عصره فقط أو عاصره ولقيه في كل الحالتين لم يسمع منه شيئا ولو سمع منه شيئا لم يكن ما يرويه عنه مرسلا خفيا طيب حتى الآن هو لم يسمع منه شيئا عاصره وفقط أو عاصره ولقيه لكنه في كل حال لم يسمع منه شيئا فإذا روى الراوي عن شيخ قد عاصره أو حتى لقيه ولكنه لم يسمع منه فهو قد أرسل إرسالا خفيا سبب الخفاء أن الراوي الأول عاصر الراوي الثاني أو لقيه ولم يسمع منه سهل الكلام، بخلاف المنقطع. المنقطع أصلاً ممكن يكون الشيخ مات قبل ما تلمس تولي، لم يعاصره، فالانقطاع في واضح. كل من قرأ الاسناد ممن يعلم تواريخ هؤلاء الرواه يعلم أن هذا منقطع وأن هذا ليس متصل لأن الشيخ، لأن الروي الأول لم يل، لم يدرك. الشيخ الثاني ولد ولد بعدما مات الشيخ الأول فوضع. فلذلك لا نقول منقطع خفي ولا مرسل خفي إنما نقول منقطع وفق قلت لكم أن منقطع يعني مرسل ومرسل يعني منقطع طيب لذلك المنقطع والثلاث أنواع اللي أبليه اسمهم سق تجلي المنقطع والمعضل وال والمعلق والمرسل دولت السقط فيهم جلي وواضح يبقى ما بين ما بين الروي الثاني سنين عدده سنين كثيرة بخلاف المرسل الخفي ممكن يكون الاثنين عشرين في عصر واحد لكن هذا في بلد لم يخرج منها وهذا في بلد الأخرى لم يخرج منها فلم يسمع الأول من الثاني فحديثه عنه من قبيل المرسل الخفي واخفى من هذا التدليس وها اكلمكم عنه دلوقتي قبل ما اكلمكم عنه أنت بتقول لي ان المرسل الخفي ده شرط مسلم الكلام ده صح ايه هو هو اخوكم يسال ويستفهم انت حد يعرف يقول لي الكلام ده صح ولا غلط ولا هو غلط عمات يعني بس حد يعرف يقول لي ليه نحن نتحدث على شرط المسلم، قلنا شرط المسلم ما ايه؟ ايه هو شرط المسلم؟ ما الفرق بين البخاري ومسلم في شرط الاتصال؟ مسلم يشترط ماذا؟ والبخاري يشترط ماذا؟ البخاري يشترط ماذا؟ ومسلم يكتفق ماذا؟ ايه شرط فقط يكتفي بالمعصره وخلاص ايه السماع انتو قلت البخاري بشرط ثبوت السماع أن يثبت أن الراوي سمع من المروي عنه ولو مرة واحدة. ماشي لو عن بعد ذلك وقال عن وهو ليس بمدلس فحديثه يقبل وعن عنته تقبل بشرط أن يذكر مرة واحدة أنه سمع ذلك المروي عنه أو سمع من. بخلاف مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء يتعاصران كان للأول أن يلقى الثاني كان يكون من بلد واحدة أو أو, أو ربما أبناء لرجل مثلا يعني لكنه ليس في حديث من الأحاديث أن الأول سمع من الثاني إنما يقول عن وفق ليس في أحد ما يقول فيه حدثني أو أخبرني أو سمعت، إنما يقول عن. فالبخاري لا يقبل هذا. يقول مع أنه ليس بمدلس. يقول إيه؟ لا بد أن يذكر مرة واحدة حدثني أو سمعت أو أخبره. مسلم يقول ما لم يكن مدلسا وأم كان له أن يلق شيخه تقبل عن عنته لأنه ليس مدلس. وقد عاصره. واخدين بالكوا الفرق طيب حد يقول لي بقى الفرق بين المرسل الخفي والوشرط مسلم هم الاثنين حاجة واحدة ولا شرط ولا ايه في اختلاف قول امكانيه اللقاء احسانا اه المرسل المخفي المخفي ده ابن اللذين ده <تصفيق> ما يجيش هنا خالص ال أخرجت المرسل الخفي. المرسل الخفي ليس من شرط مسلم لأنه أمكن له أن يلقى. بأشرط إيه؟ إمكانية اللقاء. إنما في المرسل الخفي عندنا دليل أن ال... الراوي لم يلقى من روى عنه، لم يسمع منه شيئا البت. ليس الأمر على الإيه؟ على الإمكانية والاحتمال. لا. أنا عندي دليل أن هذا ولد في هذه البلد ولم يخرج منها والآخر في هذه البلد ولم يخرج منها هذا ليس فيه إمكانية اللقاء ولا يمكن لو أن يلقاء ولا يتحقق في شرط موسيقى ماشي الإدارة هتنبع لكم تنبيتها الدكتور ماجد جاي إن شاء الله بعد المغرب ماشي وهيجي كل يوم جمعة بعد المغرب مش لا يحدث شيء يمشي مزر مزر. خلاص يا إخواني ما يحدث شيء بعد المغرب. في محاضرة للدكتور مال طيب كنا بنقول ايه الفرق بين المرسل الخفي وشرط مسلم حد يقول لي ايه الفرق ما بينه المرسل الخفي المرسل الخفي الراوي لم يلق من روى عنه آه. ثبت عندي أنه لم يلقى فليس فيه إمكانية لقاء إمكانية اللقاء منعدم، أما مسلم يشترط إمكانية اللقاء إيه؟ ما هو لو فيه إمكانية لقاء إمكانية عدم السماع مش هيبقى معاه ما هو يعني اللقاء يعني سماع ماشي امكانيه اللقاء اللي هي امكانيه السماع يعني ماشي ان انا يسمع منه معاهش امكانيه سماع ما هو إما أمكن أن يسمع منه او لم يسمع منه حاجة من الاثنين هو لم يسمع منه ولا الأمر ممكن لا زال ممكن ممكن طيب آه. يبقى شرط مسلم بخلاف المرسل الخافي المرسل الخفي ضعيف عند كل أهل العلم إنما شرط مسلم ده اللي وقع فيه الخلاف بين البخاري و طيب المرسل الخفي في حاجة في حاجة عندي تانية هو مع كوني خفي مع كوني خفيا إلا أن هناك نوع آخر أخفى منه وهو المدلس أخلب بالكم أن عندي يعني الانقطاع هذا يتفاوت هذه كلها أنواع من الانقطاع تتفاوت في يعني مسافة الانقطاع او عدد الساقطين، أو موضع الانقطاع عندي في المعضل الساقط راويان أو أكثر. المسافة واسعة بين الراوي والمروع عنه. في المنقطع تقل قليلا الو الوسطة واحدة الساقطة. يعني لو قلنا في المعضل بين الراوي والمروع عنه مئة عام، في في المنقطع ربما. يعني مات الشيخ قبل أن يولد بأيام أو بيوم أو حتى مات وهو صغير دون سن التمييز فهو منقطع عيد ماشي طيب المرسل الخفي تعاصر الراب والمرو عنه تعاصر اشترك في قدر من الزمان ربما ولد في يوم واحد ومات في يوم واحد لكن الأول لم يلقى الثاني ولم يسمع منه ماشي ده مرسل خفي. الخفي طالما أنه لم يسمع منه شيئا البتة فهو مرسل خفي. ماشي شرط مسلم تعاصر ولكن أمكن للأول أن يلقى الثاني ربما يعني هذا خرج لجهاد وهذا خرج للجهاد هذا خرج للحج وعمرة هذا خرج للحج وعمرة هذا او كلاهما من بلد واحدة ربما اجتمع في يوم من الأيام ولكن ليس عندي دليل أنه يعني نص صريح لأنه سامع منه لم يقل في رواية من الروايات سمعت فلان أو حدثني فلان أخبرنا فلان بل كلما روى عنه يقول عن فلان وهذا الروي ليس بمدلس لا يقول عن وهو يقصد التدليس أو أنه لم يسمع بل يقول عن كما يقول سمعت وحدة وأخبار هذا هذا هو شرط مسلم شرط البخاري يقول يقول عاصره ولقيه وسامع منه ولو من راحده لقياه وقابله وسمع منه طبعا هذا سيبقى فيه انه اشترك في قدر من الزمن اكيد اشترك في قدر من الزمن لكن انا قلت لك اضق شيء وهو انه سامع منه يبقى شوف الوقت معايا الفرق بين الشرط البخاري والمعظم. الثاني الفرق 100 سنة الفرق في السماع متسانة ده الفرق في السماع ما فيش ده في سماع أصلا قبله وعاش معه لحظة واحدة لحظة يعني إيه مجلس من المجالس لقيه فيه وأخذ عنه طيب فشرط البخاري غير شرط مسلم غير المرسل الخفى غير المقطع غير المعلق غير المعضل غير المدلس آه أكلمك على التدليس عاوستيسأل عن التدليس قول عأسول التدليس طب قول التدليس عن شيخاه ولا شيء؟ أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه جميع، فقط ما فيش حاجة تانية هجبية؟ لا لا لا يعني. ماشي هو أن يروي عن سمعه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماعة وغيره كعن وقال لأنه لو قال لو روى عنه ما لم يسمع عنه وقال حدثني أو أخبرني أو سمعته ليس هذا بتدليس إنما هو كذب يبقى هو يروي عن شيخه الذي سمع منه ولقيه وسمع منه أشياء كثيرة ولكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه إنما سمعه بواسطة وأسقط هذه الوسطة وحدث عن شيخه ولكنه لما جاء يحدث عنه لم يفتر الكذب ويقول سمعت ولا حدثني ولا أخبرني إنما قال عن عن فلا ولا يستطيع أحد أن يتهمه بكذب لأنه لم يقل سمعته وإنما قال عن كما أنت تقول عن أبي هريرة فلا يستطيع أحد أن يقول لك أنت تكذب على أبي هريرة ولم تسمع منه فأنت لم تقول أنك سمعت من أبي هريرة وإنما تقول عن أبي هريرة فعن صيغة تحتمل السماع والانقطاع تحتمل السماع وغير السماع ماشي طيب وبرضه عشان ما تتهوش ممكن نقربها بايه, بإيه؟ انت كنت المرسل الخفي كنت بتقربه بحالك مع شيخ الالباني ممكن تقرب التدليس بحالك مع مين مع حالك بالشيخ الحيواني ماشي اما انت لو انت راويتشي عن الشيخ الحيواني انت لم تسمعه منه إنما سمعته من زميلك فهذا الشيء أسميه حديثا مدلسا ولا مرسلا خفيا امسكوا في بعض بقى أنت والشيخ الالباني كنا بنقول مرسل خفي طب انت والشيخ الحوينى برضو مرسل خفي ان شفت الشيخ الحوينى ولا شفتوش قابلته وسمعت منه مش كده لو رويت عنه شيئا لم تسمعه منه إنما سمعته من قرينك فهذا الشيء لو قلت فيه حدثني وسمعته فأنت يعني تدعي وتفتري ما لم يكن وتكذب خلينا نقولها صريحة يعني هن البحر. إنما لو قلت عن شيخ الحويني ماش انت كده إيه احتملت ب يعني استعملت صيغ المواربة واللي تحتمل أكثر من معنى. فلا استطعت أن أرميك بالكذب ولكنك دلست. لماذا دلست؟ لأنك أهمتني أنك سمعت هذا الكلام من الشيخ الحويني وأنت لم تسمعه منه. إنما سمعته من قرينك فهذا الحديث بعينه فيه سقط أم لا فيه من هو الساقط الواسطة بينك وبين الشيخ ماشي طيب هذه الواسطة ممكن تكون يعني أحد الثقات ممكن تكون أحد الضعفاء أنا لا أدري فلذلك هذا الحديث المدلس من نوع الضعيف والسقط فيه من أخف ما يكون لأنه يسبق إلى الدهن أن هذا الراوي ممن روى كثيرا عن هذا الشيء ولو سماع واتصال عن هذا الشيخ أما هذا الحديث بعينه فلم يسمعه منه فربما يظن الظان أن هذا الحديث مما سمعه هذا التلميذ عن هذا الشيخ وهذا ما لم يكن لذلك التدليس أخفى هذه الأنواع كلها طيب الفرق بينه وبين المرسل الخفي <تصفيق> <تصفيق> الفرق بين المدلس والمرسل الخف أو التدليس والإرسال الخف ده الأمر سهل خالص يعني المفروض فض حسن ها اه, آه. يبقى أه. كلا الرجلين يرو شيئا لم يسمعه ممن روعه. ماشي. ولكن المرسل الخفي لم يسمع شيئا أصلا. لم يسمع شيئا البتة ولكن المدلس سمع غير هذا الحديث. ماشي. كلاهما يشترك أنهما يرويان شيئا لم يسمعاه. ولكن المدلس سمع بعض الأشياء الأخرى. سمع أشياء أخرى من هذا الشيء. والمرسل الخفي لم يسمع شيئا أبدا قلت لك شبيها بحالك مع الشيخ الألباني والشيخ الحوين. لو رويت عن الشيخ الألباني هيبقى مرسل خفي لو رويت بعض الأحاديث عن الشيخ الحوين وانت لم تسمعها منه فهذا هو التدليس ماشي وفي كل حال لابد أن تقول عنه وإلا وقعت في الكذب. سهل الكلام طيب. طيب هذا النوع الذي كلمتكم عنه الآن هو تدليس الاستناد وهي هو أشهر الأنواع وحيثما أطلق التدليس فالمراد به تدليس الاستناد لأن هناك نوع آخر من التدليس اسمه تدليس التسوية أو التجويد تدليس التسوية أو التجويد هذا يعني أصعب قليلا من تدليس الإسناد في تدليس الإسناد كان يسقط شيخه الحقيقي في هذا الحديث أما تدليس التسوية لا يسقط شيخه الحقيقي إنما يسقط شيخ شيخه يسقط شيخ شيخ تدليس التسوية هو إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر اسقى ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما الآخر يبقى أنا لو عندي سند فيه رو ضعيف أريد أن أنفقه وأروجه ويروج عنه لو بقي هذا الضعيف لربما كسد ولم يعني يأخذه أحد عنه فهذا المدلس تدليس التسوية يسقط هذا الضعيف ويسوي السمد كله ثقات يجعله كله ثقات لذلك يقولون تدليس تسوية أو تجويد جوده جعله في الظاهج جيدا في الحقيقة فيه انقطاع أسقط الضعيف الذي بين هذين الثقتين الإشكال أن الثقة الأول سمع من الثقة الثاني فيهم الاتصال بينهما وهما لم يسمع أحدهما من الآخر هذا الحديث بعينه إنما سمعاه التقى الأول بواسطة ضعيفة عن التقى الثاني وهذا المدلس تدلس التسويه أفقط هذا الضعيف فيظن الظان أن الحديث كله ثقات وهو في الواقع فيه راوي ضعيف قد أسقطه فتدلس التسويه هذا شر أنواع التدلس حتى يعني قال بعض أهل العلم أنه قادح في من فعله قادح يعني أنه, أنه قادح في عدلته ولكن الأمر على خلاف هذا أيضا يعني يعني صنع وقع في تجلس التسوية كثير من ليس كثيرا أو يعني بعض الرواه وحديثهم في الصحيحين يعني حديثه في غير المدلس طبعا اه حديثه في على أساس أنه هو في الاحاديث التي لم يدلس فيها ان كان هو هذا التدليس قدح في عدالته فعدالته ساقطة لا يخرج له اصحاب الصحيح طيب احنا كنا يا أخوان في تدليس الاسناد حتى نحترز من التدليس نشترط على الروي المدلس أن يصرح بالسماع. إذا قال عن توقفت لم أقبل حديثه ولم صحح. وإذا قال عن إذا قال عن توقفت وإذا قال حدثني أو سمعت أو أخبرني قابل. ليه؟ لأنه ثقة ولا يكذب. وإذا قال حدثني فهو فعلا قد حدثه هذا الروي. ولا يكذب. إنما إذا قال عن فأنا أخشى من هذه المعارض أخشى أن يكون إيه قد لسه. فيقبل ما صرح فيه بالسماع ويرد ما لم يصرح به بالسماع. طيب. هذا في تدليس الإسناد. لا بد أن يصرح بينه وبين شيخه بالإيه بالسماع. في تدليس التسوية. هنعمل يعمل إيبه هو أصلاً يصرح بينه وبين شيخه لأنه سمع من شيخه فإذا اشترطت عليه التصرح بالسماع فهو أصلاً يصرح بالسماع لكن العلماء لما تشدد هذا المدلس تشددوا عليه أيضا واشترطوا أن يصرح بالسماع في جميع الطبقات في في جميع الطبقات يصرح بالسماع بين بين كل راوييني فا إذا صرح بالسماع لا يكون لا يأتي احتمال أن يكون أسقط شيئا أو أسقط أحدا من الإسنام طيب سهل الكلام نعرض لكم تنشط شوي كده عشان نخلص أنواع التدليس النهاردة أو ونبدأ نتهينا منه هناك نوع آخر من أنواع التدليس اسمه تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ هذا هو لا يسقط أحداً. راجل يعني إيه يعني رجل طيب طيب يعني لا يسقط أحداً من الإثناء. ولكنه يعمد إلى شيخه فيراقبه أو يسميه أو يكنيه بما لا يعرف به. فيظن أن هذا الراوي رجل آخر وأنه له شيوخ كثر. فنحن نعلم جميعا الشيخ أبو سحاق، حديثا الشيخ أبو سحاق، حديثا الشيخ أبو سحاق. هو أنت ما تعرفش الشيخ أبو سحاق، هو أنت ما شيوخ شيوخ أبدا الشيخ أبو سحاق كذا يعني. فهو يريد أن يتحاشى هذا، يريد أن يجدد شيوخ، يجدد بين شيوخه. عاوز يظهر في يعني نوع من التكاثر يعني والتشبع عاوز يظهر بأنه له شيوخ كثر فيقول حدثني أبو حاتم حدثني أبو هيثم، أبو شعبة عد بقى ربنا يبرك للشيخ حدثني حجازي مثلا حدثني شيخ حجازي كل ده ما هو برضه لقبه أو سمه أو كانه بأشياء لا يعرف بها وفي الحقيقة ما أراد إلا إيه شيخا واحدا كل هذه الأسماء والألقاب والكنة ترجع لشخص واحد فهو لم يسكت شيئا من الاسناد، ولكنه لقب شيخه أو سماه أو كناه بما لا يعرف به الإشكال في هذا التدليس إيه؟ أنه ربما ذكره بكنية أو بلقب أو باسم لا يعرف به فيظن أنه راو آخر ولا يستدل على من هو بعينه فيقولوا الأمر إلى أن يحكم عليه أهل العلم بالجهالة، فيقول الأمر لأن يضعف الحديث لكن تدلس الشيوخ في نفسه ليس فيه إسقاط، ليس فيه إسقاط لأحد. سهل تدلس الشيوخ؟ إحنا أنا عمل يعني يعمله كلمك الشيخ الالباني الشيخ الحويني دي أظن أسفت في الذهن يعني ماشي فانت أربطها كذا باللي ف تدلس الأسناد؟ بيصق وكذلك بيصق شيخ التدليس تسويه بيصق شيخ شيخ تدليس الشيوخ ما بيصقش حد اصلا ده بي ايه بي بيتلاعب باسماء الشيوخ يعني أوفر عليكم يعني التدليس البلدان بقى اللي هو النوع الرابع هو قريب جدا من تدليس الشيوخ كان هو في اسم الشيخ يتلعب ويغير في اسم الشيخ هذا يغير في اسم البلد يقول حدثني فلان ببلاد ما وراء النهر فيظن الضان أنه رحل المسافات الطوال ورحل من مغرب الأرض من مغارب الأرض من غرب من حتى مشارك الأرض يطلب العلم وأنه رحل والتقى هناك بهؤلاء المشي وهو يقصد في حقيقة الأمر مورئ النهر النهر اللي هو اللي الترع اللي فرح بيتهم و... وهو رئي النهر برضه ما هو نهر كله نهر ماشي أو يقول بقى إيه حد حدس إنه فلان ب... ببغداد أو بلبنان أو تعرفين في في أحياء كده في شوارع كثيرة مسمى بهذي الأسماء إيه؟ أو هو يقصد الشارع الشارع بتاعهم أو الشارع اللي هو في الحقيقة يظن الظن أنه رحل إلى بغداد أو رحل إلى لبنان أو كده وفي الواقع لم يرحل ولم يخرج من بيته فهذا هو تدليس البلدان يعني هو أيضا فيه نوع من التشبع ويوهم السامع أنه رحل إلى البلد التي سماها وسمع من مشيخ طيب تدليس آخر إيه؟ لا هو كل ما فيه أنه يعني يوهم الرحلة أنه رحل ولكنه لا يعني لا يضعف الحديث. الراوي ذكره باسمه باسمه الصريح. وقال سمعت أحاديث أو أخبرني والسند متصل والأسماء مذكورين أسماء الروا مذكورة وكلهم عدول فلا يضعف الحديث. لكن كل ما فيه أن هذه البلد وقع الوهم والتوهم بإبدالها ببلد آخر. بس دي كل القطيع أنه يوهم. الرحلة أنه يت... قد يتوهم بعض الهلم أنه رحل الى بغداد وهو لم يرحل الى بغداد فهذا الامر لا يتعلق بصحة هذا الحديث بعين إنما يتعلق بإيه بنسبة الرحلة إليه إلى بلد أخر. طيب النوع التدلس اللي بعد كده تدلس إيه العاطم والتسوية والشيوخ قد يقول الأمر لأن يجهل الراو إذا لم يستدل بعينه وانطلط حيلته على السامعين أو على الرواه لربما لم لم يفهم من قصد بهذا اللقب أو بهديه الكنية فيقول الأمر لأن يحكم على صاحب هذه الكنية الجديدة بأنه مجهول والحديث المجهول من نوع الضعيف يقول الأمر إلى تضعيف الحديث <تصفيق> إن لم يستدل على من إيه؟ من سماه أو لقبه أو كناه بهذه الكثير طيب تدليس العطف يعني تدليس الأنواع اللي فاتت دي قلنا هم كم نوع اللي فاته ثلاثة أربعة هو عمتا أو الثلاث أنواع هذه هي الأنواع المشهور المشهورة التي تذكر كثيرا في الكتب وهي الشائعة أما الأنواع من الرابع وانت نازل كذا فدي كلها أنواع نادرة لا تكاد توجد في الكتب لا توجد إلا المرة بعد المرة تدليس العطف هذا لم يذكر إلا مرة واحدة والذي كشفه وبينه هو فاعله نفسه يعني ولكنها يعني إيه تذكر على سبيل التنويع يعني تنوع في في ال في الحالات لهذا النوع من أنواع الحديث وهو المدلس هو شيء يعرف بالتدليس أصلاً فيعني وكأن تلاميذته تواصلوا بينهم أنهم لا يروون عنه ولا يكتبون عنه شيئا إلا ما حدث به أو ما صرح فيه بالسماع. فكانه فطن لهذا، فكان يقول، فبدأ يقول حدثني حسين ومغيرة. حدثني هو، وعازين منه أكثر من كده حدثا، وهو ثقة لا يكذب إذا قال حدثني، فهو فعلا حدثنا حسين ومغيرة. ففي نهاية المجلس قال لكم، قال لهم هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا لا ده أنت طول المجلس عملتوا الحدثن هتدلس إزاي وأنت لا تجد قال لا بل فعل فما قلت فيه حدثني حسين ومغيرة ومغيرة فقد سمعته من حسين وأما مغيرة فلم أسمع منها ليه هو لم يقل حدثني مغيرة إنما قال حدثني حسين ومغيرة ومغيرة بعد أي حاجة ممكن تستأنف الكلام ومغيرة مثلا موجود ومغيرة حي يرزق مثلا أي, أي نية أو أي, أي, أي حاجة يكمل بها الجملة وخلاص حدثني حسين ومغيرة ومغيرة نائم في بيته وماش خلاص ما هو مش كده لم يكد العطف هنا هو التلامذة فهموها على أنه يعطف الفعل حدثني ولكنه لا يعطف هذا لا يعطف التحديث لا بل الجملة مستأنفة وحسين دي بقى مبتدأ وهتشوف لها خبر تاني لها أي خبر والخبر دي في بطن هشيم ماشي طيب ده تدليس إيه تدليس العطف تدليس العطف هذا قلت لكم يعني لم يقع ولم يعرف إلا هذه المرة ومن ذكره ومن بينه هو فاعله فهذه أنواع يعني تذكر هي ليست لا تعتبر أنواع مستقلة ولكنها تعتبر وقع عين من أنواع التدليس التدليس اللي بعد كده تدليس إيه تدليس القطع أو السكوت تدليس القطع أو السكوت هو أيضا يعني اشتهر به راوي واحد وهذا الراوي هو في الصحيحين هو يعني مذكور في الصحيحين روى له شيخان عمر بن علي المقدم كان يقطع يسكت ويقطع كان يقول ايه حدثا ويسكت ويقطع خلاص حدث كده كده انتهى الكلام والسائل كلام آخر ويقول فلان عن فلان عن فلان فظن الظن أن حدثني هذا الفاعل فيها هو الاسم الذي بعد حدثني الذي فصل بينه بسكوت أو بقطع وهو لم يكن كذلك بل هو نوى القطع وسكت حدثني حدثني أبي مثلا حدثني أبي فلان عن فلان عن فلان ده كلام وهذا يعني أيضا هو يعني لم ينسب إلا إلى عمر بن علي المقدامي وهي تكاد تكون واقعة عين يعني أو خاصة بهذا الراوي وحتى إنه هو يعني لم يطعن في حديثه حديثه في الصحيحين فكل هذه الأنواع أنواع قليلة جدا ونادرة إلى الثلاثة الأول هي المشهورة وهي الشائعة في كتب أهل الحديث. النوع السابع ولا السادس اللي بعد كذا تدليس الأداء أو حذف الأداء إيه هو تدليس الأداء هو أن في الأداء مطلقا لا هيقول حدثني ولا أخبرني ولا سمعت ولا عن ولا أي الحدث خالص أنتوا كنتم السنين مننا أقول حدثني ولا أخبرني ولا عن وعلى ساسها تصنفوني يتقبلوا الحديث يتتوقفوا في الحديث لا منشأل حدث خالص يعني يقول مثلا الزهري عن فلان عن فلان تب الزهري ماله حدثك ولا حدثك شيء ولا عن ولا سمعت ولا سمعتش ما فيش ما فيش إلا كده وهذا أيضا شيء نادر يعني جدا فعله مرة سفيان ابن عيينة ما هو الفعل سفيان ابن عيينة سفيان بن عيينة يقول ايه قال الزهري هو الزهري اصلا شيخ سفيان وبل اوثق تلاميذ الزهري سفيان ومالك ومعمر الثلاثه دول كان مالك لو هتجيبها بالترتيب مالك سفيان معمر كده هو قال الزهري فقيل له سمعته من الزهري قال لا ولا ممن سمعه من الزهري تدلس ابن عيان أصلا ليس مدلس ولا وتدلسه لا يعلب به أبدا إلا يعني لو في لو خلاص يعني ماش ليا حاجة في الحديث إلا تدليس ابن عيان بل كل أن تدلس إن عن عنته وتصرحه بالسماع سواء لا فرق بينهم قال لا ولا لم أسمعه من الزهري ولا ممن حدثني عن الزهر سامعته من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري طيب هو أيضا الذي عرفنا هذا النوع وهو الذي ذكره وهو الذي بينه وهو فاعله أقلت لكم أن هذه الأشياء تذكر ليست على أنها أنواع مستقلة متباينة بل تكاد تكون وقائعين يعني وقعت مرة أو مرتين وليست مشهورة في الكتب طيب هو ده التدليس ما حكم الحديث المدلس الحديث المدلس ضعيف ضعيف لماذا هو ضعيف ايه الجهاله بالراوي السقط في سقط من الاسناد وكل ما سقط من اسناده راوٍ فانه يضعفه للجهاله بحال هذا الراوي الايه طيب حكم الحديث المدلس ماذا نصنع فيه كل حديث فيه عن عنا اتوقف فيه حتى اجد التصريح بالسماع وإلا فانا اتوقف فيه ومعنى اتوقف فيه اي ارده اي اضعفه ماشي فالحديث المدلس ضعيف حتى يوجد, يوجد مصرحا بالسماع فيه من وجه أخر ماشي طيب هل التدليس يقدح في فعله؟ هل التدليس شيئا يخل بالعدالة؟ فيصير الراوي فاسقا بعدما كان عدلا لأنه قد دلس لا يقدح في عدالته إنما يقدح في حديثه فالراوي لا يزال عدلا مع كونه مدلس والتدليس وقع من أئمة كبار وقع من الزهري من سفيان من أئمة كبار والتدليس يتفاوت. يتفاوت في كثرته وشدته لكن كحكم عام نحن إذا عن, عن الرؤى المدلس نتوقف في عنعنته حتى يصرح بالسماع من وجه أخ هذا الحكم في من أكثر من التدليس وإلا فبعض الرواه مكلون جدا من التدليس فلا يتوقف في حديثهم لم يدلس إلا المرة بعد المرة فهذا لا يتوقف في حديثهم وابن حجر له كتاب اسمه تعريف أهل التقديس تعريف أهل التقديس بمراتب المنصوفين بالتدليس ذكر فيه أقسام المدلسين وأنهم خمسة أقسام على حسب شدة تدليسهم وكثرة تدليسهم فذكر إن النوع الأول والثاني لا يعلو تدليسهم ولا يتوقف في تدليسهم، وهم قليل التدليس، أما المراتب التي فيها أكثر من التدليس هؤلاء هم الذين يعلو بتدليسهم، فكحكم عام نحن نقول. يتوقف في تدليس المدلس إذا عن أما إذا صرح بالسماع فيقبل حديثه هذا الكلام يقال في من أكثر من التدليس أما المقلون من التدليس فلو يعلوا بتدليسهم أبدا طيب بيئة دي المغرب ربع ساعة مع أولى خمس دقائق طيب حد عنده حاجة في التدليس النهار أو في في في كلام النهار دعمة؟ عشان إحنا كذا يعتبر خلصنا الأنواع التي هي سبب ضعفها أنواع الضعف التي سبب ضعفها فقد شرط الاتصال. طيب قبل ما أنسى خلنا ال... قلت لكم أن التدليس ليس بقاضح في من يفعله ولا يخرم عدالته، ولا انكله من باب العدالة إلى باب المجروحين ولا من الموثقين إلى المضعفين فالصحيحين ملأ بأحاديث الرواه المدلسين ولكنهم صرحوا بالسماع قالوا حدثني أو أخبرني وإلا لو كانوا هم ضعفاء في أنفسهم وتنخرم عدالاتهم بمجرد التدليس لما لما أخرج لهم أصحاب الصحيح طيب اتفضل أول عاوزيس الحين الصحابة الذين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة آه مرة أو مرتين أو ثلاثة سمعوا منه بعض الأحاديث والأحاديث الأخرى لم يسمعوها منه الأحاديث التي لم يسمعوها منه هذه تسمى مرسيل الصحابة قلت لكم وقع الإجماع على قبولها وعلى اتصالها لأنهم إنما سمعوها من صحابة آخرين فهو إن أسقط فإنما يسقط صحابي بخلاف التابعي قد يسقط صحابي وقد يسقط تابعي مع الصحابة صغار الصغار الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وانما مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وهم دون سن التمييز فهؤلاء حديثهم مرسل حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل كما مراسيل التابعين كلاهما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا البتة فحكمهم في الإرسال سواء اما الصحابة أغار الصحابة فلهم شرف الصحبة ولكن في اتصال حديث حديثهم كسائر أحاديث التابعين. طيب قولي هذا وأستغفر الله لي ولا.